أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة ما أدراك من حاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالطاغية وأما عاد فأهلك بريح صرصر معاتية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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأمام أن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ الكتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية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 هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون أذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعم إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنها لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم